شديدا مِلَهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَانَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 أخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسُلْقَانٍ بعيد، فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذْ تَنَزَّلْتُمْ مِنْهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا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 ثم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر طعاما بر منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 ما لهم من دونه من وَلَا ولا يشرك في حكمه أحدا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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن الظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن كلمه ليشول وجه بأس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلْتَجَنَتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أكثر من كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن قائمة ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره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 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا فَآزَرَهُ هُزُزٌ وَرُبَاهَا ظِلٌّ فَاسْتَوَىٰ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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون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 ثَرَ شَيْئٍ جَدَلَ وَمَا مَنَعَنَّا سَائِيْ يُؤْمِنُ إِذْ جَاءُوهُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إذا سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلا وما نوسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 فلما بلغ مج مع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاز قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا إذا أتيا أجل قريتني استطع ما أجلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي يريد أي ينقض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 أخذ فيهم حسن، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرا.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 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله وَكَانَ وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في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 لا يستطيعون سماع، أفحسِب الذين كفروا أن يتخذوا عباداً من دون أولياء؟ إن أعتذر جهنم للكافرين نزلا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 فَشَرُوا مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحَاً وَلَا يُشْرِكْ في عبادة ربه أحدا.